والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه نسأل الله أن يعيننا دائما وأبداً على ذكره وشكره وحسن عبادته نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى اخوانا على سرور متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ايها الأحبة في الله وأنا والله احبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ايها الاحبه في الله كل عام وأنتم بخير اغتنام الأجر في أفضل أيام العمر اغتنام واكتساب واقتناص عظيم الأجر أعظم الهدوء في أفضل أيام العمر أفضل أيام العمر أجل نحن على موعد بعد ساعات معدودات مع أفضل أيام عمرنا بشهادة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والذي أخبرنا أن هذه العشر الغاليات العشر الأوائل من شهر ذي الحجه نسأل الله أن لا يخرجنا منها إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور هي التي أخبر هو الذي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام العمر أفضل أيام العمر أي ولا الكرام <تصفيق> تعالوا بنا يذكر بعضنا بعضا أن هذه الأمة امه النبي صلى الله عليه وسلم هي أقصر الأمم اعمارا هذه الأمة تختلف عن الأمم السابقة الأمم السابقة كانوا يعيشون اعمارا أطول من أعمار هذه الأمة هذه الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمارها القصيرة فقال صلى الله عليه وسلم أعمار امتي ما بين الستين إلى السبعين وقليل منهم من يجاوز ذلك أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الستين إلى السبعين قال وقليل منهم ما يجاوز ذلك هب أيها الحبيب هب أنها ليست سبعين ولا ثمانون ولا تسعون هب أنها مئة من الأعواب يعيشها الواحد منه هب أن الواحد منا لا يعيش ستين ولا سبعين ولا ثمانين إنما يعيش مئة من الأعوام هب أنه يعيش ذلك هذه المئة من الأعوام تعال بنا نتأمل فيها وننظر إليها نظرة واقعية نظرة واقعية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن بين يدي الساعة من أمارات اقتراب الساعة تقارب الأزمان تقارب الأزمان بمعنى ماذا؟ قال حتى تصير حتى أصير العام كأنه شهر السنة تمر كأنها شهر تمر مرور سريع جدا وسرعة قال والشهر كأنه جمعة كأن الشهر صار أسبوعاً صار جمعه قال وكأن الجمعة يوم كان الأسبوع يوم واحد بس ده أسبوع سبحان الله ده شهر هذه التي مرت خمسة أعوام عشرة أعوام مرت بهذه السرعة سبحان الله سرعة مخيفة جدا قال صلى الله عليه وسلم وكأن اليوم ومضة من نار اضاءت نار أضاءت ثم انطفأت لا إله إلا الله الأمر يحتاج إذن إلى وقفة. وقفة بجدية للتأمل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي أعمار هذه الأمة التي نحن منها ما بين الستين إلى السبعين وقليل منها ما من يجاوز ذلك وأنا أقول لك هب أنها مئة من الأعوام هذه المئه هب هب ان لها من الاعواء تمر مرورا سريعا مخيفا بل بل تامل في قول الله تعالى كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها كان هذا الانسان انا او انت عاش كأنما عاش ساعة في أول النهار أو ساعه في آخر النهار اسمع كأنهم يوم يرونها ساعة رحيل عن الدني لم يلبثوا إلا عشيه أو ضحاها هذا عمرك كانهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها هذه مئة من الاعوام تمر في لمح البصر كأنها ساعة في أول النهار أو ساعة في آخر النهار سبحان الله هذه الأمة أعمار وقصيرة هب أنها مئة من الأعوام تمر بهذه السرعة المخيفة طيب هذه المئة من الأعوام كم فيها من ساعات قضيتها في نوم يعني تنام في اليوم ست ساعات سبع ساعات ثماني ساعات ثلث اليوم يضيع من الإنسان في النوم طيب هذا ثلث هذه المئة ذهب طيب كم من الأعوام قبل أن يبلغ هذا الإنسان طيب بعد أن بلغ هذا الإنسان كم من الأعوام مرت وهو غافل الله يفيق مرة وينشط مرة ويتكاسل مرات سبحان الله الأمر إذن مخيف لكن رحمة الله جل جلاله وسعت كل شيء من تمام رحمة الله جل في علاه بأمة حبيبه صلى الله عليه وسلم لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأمم إلى الله أمتنا أمة رسولنا صلى الله عليه وسلم أحب الأمم إلى الله جل وعلا وأكرمها على الله جل وعلا أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك جعل الله جل وعلا لهذه الأمة التي هذه أعمارها أعمار القصيرة تمر في سرعة مخيفة جعل لها من الفرص ومن مواسم الطاعات ما يساوي الضعاف اضعاف عمر هذا الإنسان فالعاقل الزكي الفطل من يغتنم ذلك ومن يكتسب ذلك ومن يعوض ما كان من غفلة من تمام رحمة الله جل وعلا بنا نحن أصحاب الأعمار القصيرة نحن أهل الغفلة والكسل وننشط مرة ونتكاسل مرة من تمام رحمه الله جل وعلا بنا ان جعل لنا مواسم ربنا جل جل جعل لنا شهر رمضان اياما معدودات من صابها ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليالي شهر رمضان الذي هو أيام اياما معدودات من قام ليالي شهر رمضان احتساء إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جعل لنا الكريم الرؤوف الرحيم الودود جل جلاله في ليالي شهر رمضان ليالي العشر الأواخر فيها ليلة خير من ألف شهر من قامها ايمانا ليلة معدودات من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقدم من ذنب حبك الله ورضي الله عني وعنك أبا أنس حبيبي الغال ليلة فيها ساعات معدودات ليلة فيها أنفاس غاليات من قامها ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من حرم خيرها فقد حرم ليلة لهذا المسكين صاحب العمر القصير الذي لا يكاد لا يكاد يقبض على شيء من أيام عمره من تمام رحمة الله بنا ونحن أمة الاعمار القصيرة التي تمر في سرعة مخيفة أن أعطانا مواسم من الطاعة وأيام ولحظات قليله من احتسب الأجر فيها وقام لربه ايمانا واحتسابا أعطاه من الاجور ما لا يستطيعه مع أعوام طويلة مديدة وهذه ليلة واحدة يساوي أكثر من ثلاثة وثمانين عام خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رب العالمين أعطانا صيام يوم عاشوراء في صيامه إيمانا واحتسابا مغفرة ذنوب سنه كاملة في هذه العشر المقبلات صيام يوم عرفة خير يوم طالعت عليه الشمس فيه ذنو مغفرة ذنوب سنة ماضية ومغفرة ذنوب سنة باقية رحيم غفور ودود يعطينا فرصة للصيام في شهر الله المحرم يعطينا فرصة للصيام في شهر شعبان يعطينا الفرص للقيام في مواسم الطاعة مواسم ومواسم يتابع الله جل وعلا لنا بين الموسم والموسم لينشط الفطن الزكي المعي ليغتنم هذه الفرص ونحن بين أيدينا ونحن بعد ساعات قليلة على موعد مع أفضل أيام الدنيا من القائل أنها أفضل أيام الدنيا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق البشر صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأيام أفضل أيام الدنيا ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل الليالي على الإطلاق لوجود ليلة القدر فيها وأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أفضل الأيام على الإطلاق لوجود يوم عرفه فيها نسأل الله ألا يحرمنا من فضله الذي أخبرنا بأنها أفضل الأيام أيام الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أقسم ربنا جل جلاله بهذه الأيام والفجر وليالي العشر قال الحافظ العماد بن كثير رحمة الله عليه هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وقال ربنا جل جلاله ويذكر الله في أيام معلومات قال ابن عباس رضي الله عنهما هي العشر الاوائل من شهر ذي الحجه بل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من ايام لا يوجد ايام هذه افضل الايام تشهد فيها في العمل الصائم ما من ايام العمل الصالح من رحمه الله بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل الصالح ما قال ما من أيام الصيام فيها القيام فيها الذكر فيها صله الرحم فيها الأمر بالمعروف فيه لا لا ما من ايام العمل الصالح لنرى عظيم رحمة ربنا وان المادين فيها للسباق ما بين ذكر وصيام وقيام واطعام وصدقه وغير ذلك من اعمال صالحه ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني العشر الاوائل من شهر ذي الحجه قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله الجهاد اللي هو ذروه سنام الاسلام ذروه سنام الاسلام يا رسول الله ما العمل الصالح في ايام احب الله من هذه الايام ولا الجهاد في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه ومال خرج في سبيل الله بنفسه ومال ثم لم يرجع من ذلك بشيء بذل نفسه في سبيل الله بذل ماله في سبيله فيما عدا ذلك فالعمل الصالح في هذه الأيام أرفع وأعلى وأعظم اجرا اللهم لك الحمد ابتداء وانتهاء أن شرعت لنا دينا يسيرًا سهلاً أن أرسلت لنا رسولاً يدلنا على سوء الخير ويذكرنا بها اللهم لك الحمد أن أعنتنا على ذلك وأحييتنا حتى ندرك هذا الفضل العظيم ليدرك من غفل ومن تكاسل يا باغي الخير اقبل بين يديك موسم من اعظم المواسم على الاطلاق ليس في ما, في, في ما سواها من الايام عمل يفوقها في الاجل بل ما من ايام العمل الصالح فيها أحب إلى الله و... وأعظم اجرا من هذه الأيام يعني العشر الأوائل من ذي الحجة ولا الجهاد قال ولا الجهاد في سبيل إلا رجلا خرج بنفسه وما في سبيله ثم لم يرجع من ذلك لماذا؟ ما السر في هذه الأيام؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه وغيره من اهل العلم والظاهر أن هذه يعني الايام عظمها الله جل وعلا لاجتماع أمهات العباده فيها من الصلاه والصيام والحج وغيرها من أمهات العباد نسأل الله أن يكتب لنا حج بيته الحرام وأن لا يحرمنا من الصلاة والصيام ما بقينا وأن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته لا يتأتى لغير هذه الأيام أن تجتمع فيها أمهات العبادة من صلاة وصيام وصادقة وحج وغير ذلك من العبادات لا يجتمع ذلك إلا في هذه الأيام الغاليات الا في هذه الايام الغاليه اغتنموا تلك اللحظات اقبلوا عليها اقبال من لا يضمن انه يدرك غيرها او من قريبا منها فيما بعد ذلك كم وكم من اخوان لنا كانوا بينهم وبين هذه الأيام ساعات وأيام قليله لكنهم لم يدركوها ورحمك الله وأحبك إن الله جل وعلا إذا أحب عبدا أعطاه الإيمان قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب للصالح والطالح للمسلم وللكافر ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب يعطيك الفرصة تلو الفرصه تلو الفرصه لتستمسك بها لتعوض ما فاتك من الخير فيها إن الله إذا أحب عبدا هذا ايضا كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا أحب عبدا استعمله وفي لفظ عسله قيل وما عسله يا رسول الله قال في اللفظ الاخر وكيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح الله جل وعلا أحياك إلى هذه الأيام فاغتنم ما أعطاك الله من الفرص لتحصيل عظيم الاجر في أفضل أيام العمر إن الله إذا أحب عبدا استعمله كيف يستعمله يا رسول قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه موسم من مواسم الطاعة تخرج منه إلى موسم آخر من مواسم الطاعات وإلى موسم آخر يتابع الله جل وعلا لك النفحات والرحمات لتعرض نفسك لها لعلك أن تصيبك رحمة فلا تشقى بعدها أبدا نسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادة إن شاء الله في كل ليلة لنا لقاء في دقائق معدودات مع بعض العبادات وأمثلة للطاعات والقربات التي بها وبمثلها نغتنم. ما في هذه الأيام الفاضلات من الأجور العظيمة الغاليات التي لا يتسنى لنا أن نتحصل عليها في غير هذه الأيام نسأل الله أن لا يخرجنا من هذه الأيام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور نسأل الله أن يعيننا دائما وأبداً على ذكر على ذكره وشكله وحسن عبادته نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء وسائء في الله تقبل الله منا ومنكم صالح العمال أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته